بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود امم ذات الوقود اذ هم عليها قعود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 بل هو قران مجيد في لوح محفوظ